أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.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 أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحة إني بما تعملون بصير ولسليمان ذي حضورها شهر ورواحها شهر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 قضينا عليه الموت ما دل له على موته الا دابت الارض تاكل من ساءت فلمما قرت بينت الجن لَاو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُحْضَرِينَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عن يَمِينٌ وَشِمَالٌ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 جنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور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 ان فسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صابر شايف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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا مَن تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ شَيْءٍ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 قُل لَّا أَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّمَا أَعْلَمُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ ۖ وَمَا أَنَا بِذَٰلِكَ بِعَالِمٍ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 strength and gin ¿ tengaorkan oleh Allah salah f Allah pe bestV Manhattan butÖ and aftar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 وقال الذين كفروا لنؤمن لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى في الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 Syafib yang amal, wahum di kamar aman. Dan yang berusaha dalam ayat-ayat kami, mereka yang Rabb Ya Besuk <tusk> Rizq Al Maa Yasha'u Min Ibadhihi Wa Yaqdiru Lahu Wa Maa Anfaku Tum Min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 يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى Wahai orang-orang yang kafir! Apabila mereka mendengar itu, mereka tidak mendengar, melainkan mereka mengatakan, "Ini adalah Dan apa أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وكذب الذين من قبلهم وما بلغو من شر ما أتيناهم، فكذبوا رسولي، فكيف كان كثير؟ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادكم متتفكروا ما بصاحبكم من جنة